ل و س ل ا ل ق ر آ ن ا ل ح م د ل <تصفيق> ل ه うん。いい ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نطر َُِ في النار فذلك َََِ يومئذ َْ يوم عسير َِ على ََ الكافرين ََِِْ غير َْ يسير َِ ذرني ومن ََْ خلقت ََُ وحيدا ًَِ ش ر ل ه الهدى شركه د ا و ي ه غير ر م ح ي ه ذ ا ث م ض م أ ن أزيد ك ل ا إنه you、uh -huh.